وأجمل منك لم ترى قطعين وأطيب منك لم تلئ النساء خلقت مبرأ من كل قد دخل القتكه كمانتشاه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون و وجميل. طمرun, طمرun, طمرun. النبي طمرun. وجميل قمرون قمرون بي وجميل ولا ظل الله الله تنال الشمس من و البدور الله الشمس Takk